أفترأ على الله كذبا أَن جنّا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَعُوْ إلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إن شَأْنَ خَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِتَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مّنٍّ نَّذِيرٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ يَا عِبَادِ فَكُلُوا فِي رِّزْقِ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الرِّيحَ غدوها شهر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 شكراً وقليل من عداد الشكور فلنا قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض تأكل من ساتها، فلما خروا تبينت الجنة، ألو كانوا يعلمون كانوا يعلمون الغيب، ما لرت في العذاب